جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم ونصر الله بكم السنة وأهلها آمين آمين وإياكم الشامعين يقول السائل بارك الله فيكم هل سب الصحابة رضوان الله عليهم يختلف من حيث تعلقه بالحكم على المعين بالكفر أو الابتداع أو الفسق وهل ورد التقسيم في الحكم عن السلف أفيدونا بارك الله فيكم الذي أعلمه أولاً أن سب سب الصحابة نعم أن سب الصحابة كلهم كفر لأنه يكذب القرآن والسنة والإجماع فكل هذه تضافرت على عدالتهم وصدقهم وسابقتهم في الإمامة في الدين والفضل وأن الأمة عالى عليهم فمن طعن في الصحابة نسف السنة كلها وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب القرآن وطعن في الله عز وجل لأن مقتضى طعنه ولازمه أن الله اختار لصحبة نبيه من لا لصحبة نبيه من ليس بصالح للصحبة نعم ويتغلغ الأمر في سب الشيخين ثم الأربعة ثم العشرة بل من يشك في كفر هذا كفر لأن هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة نعم أما وهذا نعم لكن سبع أعيام من الصحابة لأمر لا يتعلق بدينه يتعلق بإنفاقه يتعلق مثلا بأخلاقه مع, مع الناس فهذا كذلك لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم هذا حرام يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوه أما الساب فهذا لا بد من بلوغه الحجة الرسالية، وهو أن وهو علمه بأن الصحابة خير هذه الأمة يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان يعلم ذلك قامت عليه الحجة الرسالية، نعم. بارك الله فيكم. وأما إن كان لم تقم عليه الحجة. بأن يكون بعيداً عن أهل العلم، وسمع شخصاً فأظن قد يكون الذي سمعه يسب مثل معاوية أو أبو سفيان أو يحمل على حسان بأن بقوله أنه جبان أو يحمل على معاوية بأنه بخيل نعم أو يحمل على عمر رضي الله عنه يقول عنده شدة عنده شدة ولم يقشدة في الحق بخل تلقاها أو كان دخل او دخل او كان باع او دخل في الإسلام حديثا فهذا يعرف ويعلم قدر الصحابة رضي الله عنه نعم احسن الله اليكم يقول السائل السلام عليكم هل يجوز على السلام ورحمه الله وبركاته هل يجوز لي البقاء في السعودية لطلب العلم من غير رضا أبي هذا له حالته الحال الأولى أن يكون والداك محتاجين إليك ضرورة وليس عندهما من يخدمهما غيرك فسدد وقارب حص ما تيسر ثم ذهب وعد بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أقارب لك وتزود الحال الثانية أن يكون عندهم من من يخدمهما غيرك فهذا لا يجب عليك لكن كذلك واصلهم بالهاتف بالمكاتبة وعدهم أنك تعود إليهم وعد إليهم كل ما استطعت الحالة الثالثة وهي أن والديك يريدان منعك من التفقه في دين الله عامة والسنة خاصة لسيم الاعتقاد فلا طاعة لهما إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة بمخلوق في معصية الخالق هذا مما تقرر حاصله من السنة هذا حاصل ما تقرر في السنة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل شيخنا هل يجوز غسل هل يُجتئ غسل الجمعة عن الوضوء وهل تصح الصلاة به وإن لم يتوضأ الغسل غسلة غسل كامل وهو أن يبدأ المسلم بعد الاستنجاء وغسل الكفين بالوضوء كما كوضوء الصلاة. ثم يفيض الماء على بدنه بدءا برأسه مخلل شعره، فالميامن ثم المياسر ثم بقية الجسم. فهذا الغسل الكامل الثاني غسل مجزي، وهو غسل أعضاء الجسم كلها بما فيها أعضاء الوجه دون. ترتيب دون ترتيب، فكلاهما إن شاء الله يجزي عن الوضوء إلا إذا انتقض وضوءه أثناء، فإن حصلت منه قطرات بول أو ريح، نعم، فهذا يعيد الوضوء للغسل. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيرا